بالله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لله الحق وأجد مسمى والذين كفروا عما أنزلوا معرفون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أدوني ماذا خلقوا من الأرض أم له شف في السماوات ادوني بكتاب بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو عن دعاء وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا كلا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم أم يقولون افترى قل إني افتريته فلا تفلكونني من الله شيئا هو أعلم بما تخيرون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغرور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 هُوَ الَّذِي وَشَهِدَ شَهِيدًا مِّنكُمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدَ شَهِيدٌ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرَ إِنَّ اللَّهَ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا هذف قبير ومن قبله كتاب ساهماما ورحمة وَهَذَا كِتَابٌ فَضَّلْنَا لِسَانَكَ الْعَرَبِيَّ لِتُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَدْ أَفْلَحُوا رَبُّهُمُ اللَّهُ ۖ هُمْ الْمُصْطَفُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم اولائك اصحاب الجنه قادين فيها جزاء بِمَا كانوا يعملون ليس عين الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحبلته كرها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 إلا ويلك إن وعد الله حق فيقول ما نادى إلا أصاطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد ظلق قبلهم وَلِعُلِ تََجَةٍ مِما عَمِرُ وَنِي وََم قُثُ عَملَهُ وَوُم لَا يُطُلَمُون وَيَوْمَا يُعطُ الَّينَ كَثَرُوا عَلًَا النَّ بِهَذهبَبَة الطَيبكِف فيِي حاتِكَُُا وَستَم تَعَةٌ بهِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وكر أقاعده إذ أنزى قومه بالأحقاق وقد قلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعهدوا إن الله إني أخاف عليكم عذاب قالوا أجذتنا لتأفكنا عن آلهتنا هاتنا بما تعمل كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أحسلت به ولكن أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديةهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعتلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل قوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما إن مكنناكم فيه واجعلنا لهم فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أبْصَارُهُمْ وَلَا يَكُدُّهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أبْصَارُهُمْ وَلَا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهسكون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ضلوا عنهم وذلك إفهم وما كانوا يفتغون وإذ فرقنا يَامِعُونَ ذُخُفَ آلَ فَدَمَّا حَضَرُوا قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّى إِلَى قَوْمِهِ مُنذِرِينَ يا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا انسان فض ضل لما بين يديه يهدي الى الحق صد يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا طمئنا اجي دعيه الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويج عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس من معجز في الأرض وليس له من دونه أوريا أولئك في ظلال تَمَالَهُ وَالْغَضَّى لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ ذِي قَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلٰهِ إِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَذَّبُوا لا صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعدل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يشفتوا إلا ساعة من نهار بلاء فهل يهلك إلا القوم